السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا حكيما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بسيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام واهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا عن الحجة وأن الحجة ستقوم بمجرد التلاخ في المسائل الظاهرة وأنها تكون بالتسليم وبرزالة الصبهة في المسائل الخفية وقلنا إيه على التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ثم قلنا لماذا التعيين ففي قامت إذا قامت على مين على معين يعني مش زي ما هذا كفر لم يقع عليه صاحبه لا وخلي بالك من العباره المتداوله قوي اللي بتقول ليس كل من وقع الكفر على الكفر عليه يكفر صح احنا معاك في القول ده لكن انت بتقول ايه ليس كل بالعموم يعني اذا في بعض طب في الكليه والعمومة يبقى في بعض من وقع على الكفر يقع عليه مباشره هي دي المساله الصغيره يا اخويا ان اذا وقع على الكفر وقع عليه مباشره الا في حيز يسير يوجب فيه عارض لكن عليه وبشان بخلاف المسائل الخفية ليه لأن المسائل الخفية محتلة أصلاً، فنقول يمكن يقول لوقودية لازم بأن نحن نقول لك فيها ك كلام أهل العلم في ال المسائل الخفية وزين هم حكموا بالاستماع فيها، لأن هي نفتها محتلة عندما المسائل الظاهرة متوترة لأن هي ظاهرة خلاص إلا أن يأتي بالعرض الملازم لهذه المسائل لذلك إذا هذه الحلقة وهي حلقة مهمة جدا جدا عزك تلاقي فيها كويس كويسهم كويس قوي الحلقة الحلقه دي هي لماذا المعينه, المعينة؟ الحكم على التعين لماذا مابقاش مطلق في الظاهره وفي الزجرة بعض ليه الحكم على التعين هقول لك هو جاء الله عز وجل لاسباب اولا ان الشريعه عامه وكليه يعني ايه كليه يا اخوان يعني ايه عامه وكليه بص. بص الاحكام المتعلقه بالانسان ترتبط بها اثارها <تصفيق> يعني الحكم الاقتضاء او التخيير في الامر والنهي والاذن وفيه العقوبه بتاعت ده اذا كان في عقوبه خليك معايا وعارف و... ثابت اوي النهاردة النهارده دي بالذات ان هتبقى اكاديميه شويه بس لازم منها ليه لأن لازم نرد على الكلام ده ان النهارده بعد يفعل الفعل وبعدين يقول لك اتفرج على حاجه يفعل الكفر المواحدة تلك لا بسمون من الكفر هو زي ما قلت لك تده لما طلع الراجل اللي طلع قال لك عاديين يقول لنا تعالى تعالى تعالى وتعالى ما قالت بقى 4400 انا حاجة لما اتكلم عليه بعض, بعض المسايخ قال والله ده انا هذا الكلام زي سيء وهذا كان كفر وجل مسموح بي انا بقى على فكرة بس الكلام كفر ايوة سؤال بقى بقى لما بالله ده بقول تعالى ما قالت حاجة لما اتهزئ بالله والاست فالانسان قوم ليقولوا انما كنا نخوض ونلعب قل اب لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ان يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلقد رايت الرجل اللي هو احد هؤلاء الجماعه اللي اتقال معاهم الكلام ده هو واحد قال الكلام ده وده فاللي قال الكلام ده وصل اللي اللي اقر الكلام ده وaito متعلقه بنساء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله والله ما قصد إنما كان حديث ركب نقطع به الطريق ولا يزيده رسول الله على أن يقول له الله، وآياته ورسوله كنتم تستهيئون لا تعتذروا خد كفرتم بعده. ذلك يشوف تعطيل أحكام الله عز وجل يطبع كل كر ومسخ يتصور تتصور. على حدود الله عز وجل وبعدين يقوم جاهل لا لا ولا يسمح بذلك ابدا من عايزك تركز كويس في كويس المساله دي بقى وتخلي بالك منها يقول الصابدي رحمه الله في كتابه العظيم له وده كتب برده توضيح البدع وغير زي ما كتاب الوثقات عظيم جدا حاول يقول في باب تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا يقول في ثبت في علم الاصول أن الأحكام المتعلقة بافعال العباد وأقواله ثلاثة حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإنجاب أو اللذة. وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكرهات أو التحريم وحكم يقتضيه معنى التخير ووالداء فأتعالوا العباد وأقوالهم لا تعذوا لهذه لا تعذوا لذي أقسم مطلوب السال ومطلوب تركه ومأزول في سرية وتركه والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين لكنه على ذرّبي أحدهما أن يطلب أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك وهو إن, إن كان محرما ثم يفعله معصية واثما وسمي فاعله عاصيا واسما خلي بالك بقى من الكلام ده إذا كان محرما سمي فاعله معصية واثما وسمي فاعله عاصيا واسما وإلا لم يثم بذلك ودخل في حكم العضو حكمه حكمه هو مبين بغير هذا الامر خلي بالك بقى هو بيقول ان, الأح... إن احوال الانسان مع الاحكام الشرعيه الغص عن ثلاث حاجات اما ان ربنا امرك بامر فالامر ده يا اما امر واجب يا اما امر مندوب كويس ونداء ونهاك عن امر فاما ان يكون النهي ذلكراه او للتحريم وبعدين خيرك في أمره هو الاذى والاباحه حلو كده فبيقول ايه بيقول ان الامر اللي بتاكده ده ان كان محرما ثم يفعلوه معصيه واسما وثم يفاعله عاصيا واسما انا عايزك تاخد بالك من ده إن ان لما بيكون في أمر بيبقى اللي بيعمله راجل مؤمن وتقي كويس اللي ما عملوش يبقى راجل اسمه عاصي واسم يعني الامر المطلوب بيه هو بيبقى في الاصل الاستعيين لا في امر من الله عز وجل الاصل اصله والتعين. يعني كل كل مكلف بعينه كده وبيرتبط به العقوبه فاذا ما عملوش يبقى عاصي اذا عملوا يبقى مؤمن وتقي كذلك المحرم منهي عنه كل واحد بعينه من المكلفين اذا عملوا يبقى راجل كويس اذا ما عملوش يبقى كويس وتقي اذا عمل وارتكب المحرم يبقى قاسم وعاصب ويبقى تعرف ان كل حكم من الاحكام بالعقوبة بتاعته في مخاطب به المكلف في بيزيد الامر كمان يضح شوف بيقول ايه رحمه الله في الموفقات يقول ايه حينما تكلم عن الاحكام الكلية الاحكام الكلية دي اخوة اللي هو الامر العام والنهي العام في المسائل الجزئية خلي بالك الى الرقص لا لا كمورة عامة اقيموا الصلاة هذا الزكاة ولا تقربوا الجنة هذه امورة عامة عامة لكل جود يعني ومعنى كونها كلية انها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفونك دون بعض ولا ببعض الاحوال دون بعض كالصلاة مثلا فانها مشروع على الاطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال عرصت بقى الموضوع ده؟ يبقى اذا الاحكام الشرعيه الموجهه للانسان احكام عامه للمكلفين طالما الانسان مكلف مكلف يعني مسلم بالغ عاقل مكلف يبقى خصه الحكم على كده بعينه طب والعقوبه اللي على الحكم بتاعه برضو بعينه يبقى اسمه عاصي طب عمل عمل معصيه يبقى اسمه عاصي وقاسم طب عمل شرك يبقى اسمه مشرك عمل الكفر يبقى اسمه كافر قلت زي بعينه ايوه بعينه كده قول لي هو بعد كده بقى هيقول لك طب هو لازم نبحث عن الهوارد الأول. الاول يقول هنا بقى بيقع الغلط ده لانه لا بد ان اذا فعل فعلا ظاهرا فعل فعل ظاهر يعني لا لا احتمال فيه طريق فاذا فعله يقول له انت آكل في هذا الفعل يقول لي والله يا انا قلت مثلا عندي مش ادرق فطلت قاعد لاني مش ادرق اقول له اذا انت مش ااسم طيب بالك مده؟ لما يقدمني الاعتذار عند الاستتابع انما ان انا اعتبر العوارض قبل ما ادخل عليه خفق من وجمه ايه يبقى؟ اللي يبقى؟ في يبقى؟ اللي فات ان العوارض كلها بتنفع في كل حاجة قلنا ان الرجل لما تبقى مكره مكره زي ما قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايماني انت من اكفر له قلبه مطمئنه بالايمان فقلنا الاكراه الملبي هو الذي يبيه الكفر والسرق طيب الراجل دلوقتي يتحطى عن ابت في لا اكره ولا لا بلبي لذا اكراه عظيم حايتره قال له قول سلمة الكفر المفتي قوله له قوله إيه قوله إيه اذا اردت انك تغفى عن نفسك طلقات قول يوم ايه لها نقول له معالك سحابك طيب كده؟ طيب حطه على قابل السيف برضه ونفس الراجل ونفس السيف وقال له قتل جلامي يقول له لا مدينة يقول, يقول, لا يقول, مجد لا مجد يقول ليه ما انا معذور بالإكراه نقول له لا بس فقط لغيرك يعني نفسك مساهم من نفس غيرك ودهك حكم بالجماعة وبعزا ما مثلت هو مانع من موانع التكليف في كل الحالات كان باين انه متمنع من موانع التكليف في كل الحالات يبقى لازم اعمل ايه لازم لما اطلق عليه الحكم ويجي لي هو بالاجراءه شوفه مناسب ولا مش مناسب وده اللي بيتيه عند اهل العلم يقولك لك من قال كذا فقد كفر مستتاب فان تاب وإلا قتل وسامح جايب لك النصوص وجايب في النصوص والمصادر بس انا بحط لك القاعده الاول تفهم فيها الفرق بين الظاهر والخفي الواحد يحكم عليه ازاي حتى تاخدش زي ما اقول لك من الظاهر من الخفي تحط بالظاهر او يحصل لك غلول وتاخد من الزكاه تحطه في الخز زي الناس اللي على تكفر المؤوله اللي تفضوا كفروا المال وحضروا حساب من الزكاه حطه في الخز وقد جعل الله لكل شيء قدر يبقى تعرف ان انما هو ايه الامور العمليه التكليف ال ال ال المسائل الكليه دي يبقى هي في لجميع المكلفين فقط جميع المكلفين خلي بالك دي بعينيهم بعيون الطيب طب ليه؟ ده بنقوليش <تصفيق> طب لما تفعل الـ الـ الـ الفعل ده ساجحة سئ من المعلومة يجيب بالضرورة يقول لك لا والله من كفروسة لما نعرف هو عالم ولا جاهل هو متاول ولا متأول ليه ما بنقولك كده؟ قلتلك لأن الأصل في العوارض ما تأتي في استكتابة ما تأتي في ده ليه بقى؟ قالك ليه شيئاين خلي بقى الاول أن الأصل في الإنسان أنه مفيق التكليف ولا عادي الأصل أنه مفيق قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وزعاها وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاتبالك من ده؟ طيب يبقى إذن أصل نوع مفيق يعني إيه مفيق يعني, مفير يعني, مستفيع. يعني إيه مستفيع اسمع بقى كلام حزم التصل رحمه الله يقول لك الاستفاعة نوعين النوع الأول استفاعة جبلية والثاني استفاعة سيارية الاتفاعة الجبلية خلق الله عليها كل أحد لقد اردت ان تكون هناك مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا الله عنه مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا لما يعلمك من سوء في قلبك قلب. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا فتبقى لا. يبقى دي اسمه بقى ايه اسماء الاستطاع الاختياريه اللي ان الله يرفع عن ان الله يوفقك فيجعلك في طه صلفتي لما كنا بنقول زمان في مسجد الهدايه ان عندنا ست فوائد مهمه جدا للعمل الصالح نحفظها منها الشعور بالمنه انك لما تصلي تقول اللهم لك الحمد لك المنن علي يا رب ان خليتنا نصلي تقول له الله عندنا غنى دي ممكن تصلي انه له لا اذا انا جب لك واحد اصح مني والمسجد اقرب مني وحاجة كويسة خالص وبصلي فالله عز وجل وفقني وفاقني وخزم يبقى احمده على منيته عز وجل ههمت زي؟ يبقى دي الاستفاعة الاختيارية اي من حيث الاستفاعة الجديدية كل حد مؤهل للتكليف قول لي تم احمر الروحة الصرعة لي اقول لك اسمها جزئية بقى افهم بقى قاضية اسمها والجزئي كده يعني مخصوصة. يعني مقطوطه فقول له لما تطلع من من عططه ورحت دايتو المثلث يقول لي طب خلاص حبيت اقعد اقعد ساعه واخد بعض وانزل على على الحرب بقول له لما تعود تقعدش فايت حد توافيت حد توافيت حد يقول لي طب ما هو اصل السيده اسمها عمل اقول له اسمها الرقبه يبقى الاصل اللي تقعد فين دايت الناس بقى التعبان يجي بعد نص الليل ياخد بعضه ويروح على فين ويروح على يرمي بقى ينزل على الـ على المرمي ويروح على الحال فهمت فيه؟ يبقى الروح صليت موسيق جزتي ما تعمليت بالجزت بقى ما فيه فيه. لان انت لو قلت ان انا هسأل عن العوارض الاول يبقى كل الناس مش مؤهلة يعني ليس واحد ما بيصليش تقول لي والله هذا راضي ما بيصليش يأسم كده بقى انه بيصليش ما تقول لي قاسم الله افرد بيكون تعبان افرد بيكون معاقله مش موجود افرد المديون افرد يبقى اذا الناس دي مخروقه مجانين فالبخروقه الفقلاء كانوا مقيمين عندهم غضروف كانوا مخري عندهم كساح كلهم مفيش حد بيقول كده انما مخلوقوا الصفات التامه على وجه كل حاجه وبعدين يبدأ تقول له على التكليف فيقول لك موانع التكليف ده التكليف يبقى التكليف والثاني الموانع يبقى اول حاجة هي قضيه الايه قضيه الصعبه ثاني حاجه بقى حاجه, بقى حاجة بقى. انك تخرج من قضية الارزاء خلي بالك لان الارشاد دخل على ناس كثر من قديم ايه قضيه الرجال ان العمل غير مؤثر جير جير جير في في, في الايمان وانا ارجو انك تركز قوي في المساله العمل بيقول لك غير مؤثر في ان يعني يعني, يعني, يعني بيقول لك, يعني بيقول لك, بيقول لك, بيقول لك طيب قبل ما اشرحنا القضية بس انترجاء اللي هو الجزء الثاني ده اقول لك كده كلام ثاني للإمام الشاطبي رحمه الله في مسألة ان احنا لو اتضرنا العوارض العوارض والاشياء الاستثنائية حنبهدل حن حن الشرع. حنخلي الشريعة ما تنفعش مع حد. اسمع الكلام ده كده عشان تعرف احنا ايه بقى ايه بخالنا روحنا لحد الاستثاهل في قضية زي قضية الديمقراطية وحكم الضايل معامز والله. ايه اللي حصل في التثاهل اللي حصل كده شو بيقول رحمه الله في ارض ايضا في كتاب الموافقات بيقول في فصل المكاشفة بيقول لاحظها ان الاحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائل لم <تصفيق> لم, لم تنتظم لها قاعدة ولم يرتبط بحكمها مكلف اذ كانت لكون الافعال كلها داخله تحت امكان الموافقه والمخالف فزي يقول لك والله ما داش قادر والله يمكن عنده حاجه فمش حاضر خذي بالك خذي بالك خذي بالك إن كان الموافقة والمخلصة فلا وجه إلا ويمكن فيه الصحة والفساد فلا حكم لأحد على فعل من الأفعال بواحد منهما على البت وعند ذلك لا يحكم بترصد بثواب ولا عقاب ولا إكرام ولا إهانة ولا حق دم ولا إهدار ولا إنفاذ حكم من حاكم وما كان هكذا فلا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح وهو الذي بدت الشريعة عليه خلي بالك خلي بالك ده فعل كفر تقول هذا الراجل كفر لذلك عايزين نقول له استغفر <تصفيق> والله ما هقولك جنبك ما تقولش عليك كده ما اعمل ايه اعمل ايه يوم الراجل يطع بقى لك تعالى ما قالش الكلام ده يطلع بكره يصب الله باعيانه على طول كده <تصفيق> الست اللي طالعه تقول لك رمضان عادة عاده في العونية سته بتتكلم رمضان هتقول كده ليه لكن ما اقولش عليها تعالي هنا تقولي الكلام ده والله سنة لما تتاخد بقى على والقاضي المسلم يقيمها على حد ولا وللاتين <تصفيق> تتواصل <تصفيق> قدام ده رمضان ده العيال الصغار عزيز. اه ثم تقول تقولك والله ما توبت الى الله طب توبت الله بقى في قول بعض العلماء ان لا يكمل منه توبتها ويروح معذرها بقى قام تاخد علقه ها عشان ما بيخشش في شارع ثاني شارع ثاني, ثاني يا راجل ده المفتي اللي هو مفتي راجل معاه مؤهلات لو ان الانسان خالع في فتوى فضل يتبع الضعيف والشاذ ويعمل كده يقولوا هذا المفتي مفتي ارعم لا يقبل منه فاته يعذروه عن الفادوه فما بالك انه يطلع احماء الناس و والناس اللي هم أو الناس اللي هم لا يمتون للبشر بكثير الصله عاملين زي البهائم زي البهائم ينسون في الله ورسوله وبعدين تقول سلام والله ده بقى اسمه ايه ده بهدل الشرق طب ماشي فين شريع حكم. حكم تحكم بيه على خلي بالكوا يا اخوانا ان ده امر في غايه الايه في طب الشيء التاني هو بقى الشيء الثاني هو ال الارجاء بقى يبقى العوارض في المسائل الظريعه تتعمل لما تستكيدي ما تقولليش والله جحد الاسلام والله جحد لو مفيش جاهد مش كلام ده هنقوله تعالى انت لما جحدت الاسلام يقوم يقولي والله ما اعرف لو ثبت إن الحديث عن الاسلام ده بقى اللي هيجي بعد تحاولك ان اعراض شكلها ايه لما بتيجي العوارض بعدين بخلاف المسائل الصفيه العوارض قبلها ليه لانها محتمله فما ينفعش تاخذ حد بلازمها لازم ما ينفعش تقول على حد انه محتمل بان الطريق طريق انكر من جهه الضرورة ففات هذا الحكم مباشره الا ان ياتي بعارض انت الاستدلال الشيء الثاني هو الارجاء. ايه الارجاء زي ما قلت لك? العمل عن التأثير في في الإمام. وده إن شاء الله عز وجل أشرح شيء من من التفصيل المقايدة لما بينه وبين عقائد داع الخوارج وكذا لكن هذا إن شاء الله عز وجل وزيد عليه في المجلس الآتي أصل الله عز وجل أن يتعالى ويكم من إذا زوج البدر وإذا نهى انتهى وعقل متوهه فهدا لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته